الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر. الله الله الله الله اكبر الله السلام عليكم ورحمه الله